ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعمها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرّاء مسّته لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارق بعض ما يوحى إليك وضائق